ا خ و ة ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م وخير ما نستهل به دائما و أ ب د ا كتاب الله الكريم آ ي ا ت بينات من ا ل ق ر آ ن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أ ب و الوفا الصعيدي أعوذ بالله ا ل من ش ط ا الرجيم ن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 يحب ا ل م ح س ن ي ن و م الاسلاميه فمن بشر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي م ح ل فمن م و س و ن س ك ف إ ذ ا See? و ت م و س ل ع ه النابلسي ع للعلوم ا ل ا ق ل ا ب ي ان خير الزاد التقوى و ا ت ق و ى يا أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب الحج أشهر فرض ََ فيهن ِ الحج ََْ فلا ََ رفث ََ ولا ََ فسوق َُ ولا ََ جدال َِ في ِ الحج َِّْ you وتزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى و ا ل ت ق و نياه للالباب أ ل ليس عليكم جناح ألباب ت ا ذ ا افتروا فضلا من ربكم فإلا أفض b m e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 و س الله سريع ا ل ر ح س ن الرحيم ايحسب أ ن لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا او يكتب ان لم يره أ ح د يتيما ذا م ق ر ب ة أ و مسكينا ذا متربت وكفروا ب آ ي ا ت ن ا هم أ ص ح ا ب المشهد عليهم نار مؤصده لا اله الا الله 「なんでだろうね」 ف ص ل لربك و ا ل ح ك إ ن ش ي قد ا ف ا ل أ ذ ت ر